اللهم إن فلان ابن فلان في بمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم